الله سأل الله تعالى أن يكون الصوت مسموع لأنني لا أرى كنا أمامي ولا أرى شيء يعني إذا كان طرق أي شيء فأنا سأتواصل مع الأخت أم دولة تكتب لي بأمر الله أخوتنا في الله إن شاء الله تعالى اليوم كلنا سندخل إلى مدخل مفيد لفهم قضية التوحيد وأبدأ بأمر الله عز وجل من قضية هذا المدخل لفهم قضية التوحيد لقد عقد إجماع السحبة ومن وراءهم من أهل السنة سائرين على أصول ربهم وأصول دينهم بكل عصر ومصر من عصور الإسلام على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق إلا الله ومن ثم تحتم على كل عبد العلم بمدلول كلمتي الإله والعبادة حتى يتسنى له معرفة معاني ومقتضيات ولوازم ومقتلات الكلمة العاصمة التي هي كلمة التوحيد ولا يفتني التذكير هنا بأن تحقيق التوحيد علما واعتقادا ونطقا وعملا هو نقطة الانتراق الأولى لتحقيق مشروعية وجود الأمة وهو سبيل الحيد العاصم من كيد الكفار ومخططات الالحاد وبه نستطيع أن نفي من غلتنا وسباتنا العميق لنتسلم امام أمرنا من أيدي أعدائنا لنقود قفلة أمتنا بحكم ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومعنى الإله الذي قلنا لكم في الانطلاق الأولى أننا لابد لنا من تحقيق كلمة لا إله إلا الله التي هي الكلمة عاصمة أن العلماء قالوا فيها عدة معاني من ضمنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال فأعلم أن الإله هو المعبود هذا هو تفسير هذه اللفظة بإجماع أهل العلم فمن عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله وجميع ذلك باطل إلا إله واحد هو الله وحده تبارك وتعالى علوا كبيرا نعم أختي محبة الكتاب السنة الصوت مسموعا يتقطع هل تكتبين؟ حسنا اتكلم واذا كان يتقطع الصوت محاول حل المشكلة ماشي بامر الله وقال ايضا لا اله الا الله اي لا معبود الا هو وقال الزمخشري الاله من اسماء الاجناس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 سبحانه وتعالى وقال شيخ الإسلام الإله هو المستحق للعبادة فما هي عبادة؟ لما نقول توحيد الألوهية يعني التوحيد العبودية وكما في سورة الذاريات يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قيل في معناها إلا ليوحدون وقال شيخ الإسلام العبادة يعني التوحيد هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على السنه الرسل وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة وقال ابن القيم ومدارها على خمسة, خمسة عشر قاعدة من كمل مراتب العبودية إذن تنقسم العبادة تنقسم على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية خمسة واجب مستحب حرام مكروه مباح وهم لكل واحد من القلب واللسان والجوارح وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع يعني العبادة لها أصل كما للشجرة أصل فإن أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشارع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين بالله سبحانه وتعالى وقال ابن كثير العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد وغير معبد أي مذلل وغير مذلل وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف أي أن العبادة تجمع ثلاثة أصول وثلاثة أعمدة رئيسية لا بد للعابد أن يتمثلها أولا كمال المحبة ويطعمون الطعام على حبه هذا أصل والثاني الخضوع وتمام الخضوع لأن الناس تتفاوت في خضوعها لله وتتفاوت في محبتها لأحكام شرع الله سبحانه وتعالى وتتفاوت أيضا في خوفها من الله سبحانه وتعالى في أصول المحبة الخضوع الخوف وهكذا ذكر الكثير من أهل العلم ما ذكر ابن كثير ذلك قال تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما نعبدون كلنا لكم أي يوحدون والعبادة هي التوحيد وهي أول واجب على العباد وآخر واجب على العباد أول واجب على العباد افتحوا على صديقنا قبل لا إله إلا الله وآخر واجب على العباد لقم موتاكم لا إله إلا الله وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعتنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنب الطاغوت. وقال بعض العلماء العبادة أنواع العبادة التي نقصد بها إلا ليعبدون أي ليوحدون والعبادة أنواع الآن يدخل فيها النوع الأول أن تكون العبادة اعتقادياً وهي الأساس كما بين داء شيخ الإسلام ابن تيمية فقال أول فروض عين القلب الإيمان الذي لا شرك فيه الإيمان الذي لا شرك فيه وهو أول فرض عين في القلب فهذه العبادات الاعتقادية هي الأساس وقلنا لكم أي شيء ليس له أساس فلا بد أنه منهار يعني أي بناء يبنى على غير أساس ينهار وأي وأي أساس لا يبنى عليه فهو قفر وخراب. ففي الحالتين يكون الإنسان قد خسر يحال أنه اعتقد اعتقادا بأن لا إله إلا الله ولكنه لم يعمل ولم يحققها ولم يقرها ولم ولم تخضع له جوائح تخضع لها جواحه إذا هو كأنما خراب. يعني يحمل فقط أصل الإيمان ولكنه لم يبني عليه بأعمال. يتبني تمام هذا البناء فيتمل تمام توحيده وكمال توحيده بالعمل إذن هناك العبادات اعتقادية وهي اساسها وذلك ان يعتقد انه الرب الواحد الاحد الذي له الخلق والامر وبيده النفر والضر وانه الذي لا شكله ولا يشفع عنده احد الا باذنه وانه لا عبود بحق الله وغير ذلك ما يجب له من موازين أولوية ومنها عبادات لفظية وهي أول عبادة لفظية تجري على اللسان وأفضلها وأثقلها وأعظمها ينطق بكلمة التوحيد فمن اعتقد ما ذكر ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله وكان كإبليس فإنه يعتقد التوحيد بل ويقر به ولم يتمثل أمر الله بالسجود فتفر ومن نطق ولم يعتقد حقن ماله ودمه وحسابه على الله وحكمه حكم المنافقين وهناك عبادات بدنية كالقيام والركوع والسجود في الصلاة ومنها الصوم وأفعال الحج والطواف وغير ذلك ومنها مالية أيضا كاخراج جزء من المال امتثالا لما أمر الله تعالى به كالزكاة وغيرها هناك أنواع واجبات ومندوبات في الأبدان والأموال والأفعال والأقوال كثيرة لكن هذه أمهاتها التي ذكرناها الآن الآن من شروط صحة العبادة نبدأ بالعبادة إذا كل لها أصل ومن ثم انتقلنا إلى أنواعها والآن نقول ما هي شروط صحة العبادة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 هذه الآية في سورة التوبة فإذا عرفنا أن الشرك إذا خالق العباد أفسدها وأحبط العمل وصال صاحبه من الخالدين في النار عرفنا أن أهم معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي تسمى الشرك بالله قال أيضا رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد المسألة الكبيرة العظيمة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطغط وهذا من شروط العبادة من شروط العبادة أولا أن كنا مخلصين له الدين لله سبحانه وتعالى وأن لا يخالطها شر وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وذلك دين القيمة إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الله أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا من عمل عمل أشرك معي غير فهو للذي أشرك وأنا منه بري فنسأل الله تعالى أن لا نكون من الذين قد خالطوا بعباداتهم أمور شركية لأنها تفسدها اذا هذه اعظم اعظم فروض العقل في القلب اعظم فرض عين في القلب الايمان ثم الاخلاص ثم الصدق ثم اليقين هذه اعظم فروض العين في القلب فاولها الايمان الذي لا يخالطه شك والاخلاص الذي لا يخالطه نفاق والصدق الذي لا يخالطه كذب واليقين الذي لا يخالطه شك هذه اربعه فروض عين في القلب فإن هذه الفروض العين الأربع لها محبطات وأما محبط الإيمان فهو الشرك ومحبط الإخلاص النفاق ومحبط الصدق الكذب ومحبط اليقين الشك فلسأ الله تعالى أن يعافينا جميعا من ذلك إذن لابد أن تكون العبادة بشروطها الشرط الأول أن, أن تكون لله وحده إفراد الله سبحانه وتعالى الاله المستحق للعبادة وحده وأن العمل كله لله سبحانه وتعالى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حميفا وما أنا من المشركين وقالوا كثيرا إن كما أنك توجه وجهك لله سبحانه وتعالى فلابد لك أيضا أن تبدأ إنبات العمل في القلب من خلال أن يكون القلب وجهته لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم وهذا هو محط نظر الله سبحانه وتعالى لابد لنا أن نعتني به هذا القلب الذي قد يحمل أمورا إذا نظر الله إليها لم ينظر إلى هذا العبد بل قد يكون لا يقبل منه يوما قيام صرف ولا علي وهذا واضح وقد ورد في أحاديث كثيرة للرسول صلى الله عليه وسلم إن, إن من الناس أناسا يكون بأعمال صالحة أنت الجبال تهامة يجعلها الله باء منكورة والسبب أنهم كانوا يبتغون بها غير وجه الله سبحانه وتعالى إذا الله سبحانه وتعالى يعني يطلب منا الإخلاصة في العمل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الثاني أن يكون هذا العمل أن يكون هذا العمل متحققا ويتحصل تحقيقه بأن نكفر بالطاغوت ففيه معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سورة البقرة وأيضا خوتنا في ذا إخلاص العبادة لله تنفع المؤمن فإن أول حسنة تنفع المؤمن وأعظم حسنة تنفع المؤمن التوحيد التي لا يضر معها معصية وإن صاحبها وإن كان صاحب معاصي وكان ملتقيا كبيرة فإنه لا يخلد فين هذا باعتقاد أهل السنة أما أما النفاق والرياء فهو أعظم ذنب وانه لا تفيد معه طاعه لانه ياتي يوم القيامه باعمال عظيمه ولكن الله سبحانه وتعالى يقول قد عملت هذا العمل اتغاء غيري فهو للذي اشرك وأنا منه بريء اذا ياتي يوم القيامه وقد افلس من هذه الحسنات والسبب انها لم تكن لله سبحانه وتعالى يعني أخواتنا في إذن التجمد من الشرك لابد منه في العبادة وإلا فلا يكون العبد عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى بعبادته إلا, إلا أن يكون قد تبرعا من الشرك وهكذا يكون قد حقق التوحيد لله سبحانه وتعالى من حقق التوحيد دخل الجنة وقال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذه الآية تبين العبادة وأساس العبادة التي خلقنا من أجلها فإن الله تعالى قرن الأمر بالعبادة التي فرضها علينا النهي عن الشرك الذي حرمه علينا هو الشرك في العبادة فدلت هذه الآية على أن اجتناب الشرك شرق في صحة العبادة ولا تصح بدونه أصلاً كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سورة الأنعام إذا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وكان أخوف ما يخاف الصحابة وأخوف ما يخاف الأبقياء والصالحون ما أرقهم شيء بقدر ما كان يؤرقهم خوفهم من النفاق ومن خاف النفاق أمن لأنه يعني لأنه يعتبر نفسه بأنه مفتش دائم عن هذا المرض العضال الذي يفتك بالإيمان ألا هو الشر ألا هو النفاق فمن خاف النفاق أمن ومن لديه في النفاق لم يأمن لذلك لابد للإنسان ان يعتني عناية تامة وكلن ضع نفسك وقلبك في العناية المركزة ماذا يعني في العناية المركزة؟ ما ان اهتمام اهتماما دائما, دائما عن البحث والتفتيش و و وان انقض بعنايه و و وان اعلم تمام العلم ان لا احد ما دام انه لم يخرج من الحياة بحسن الختام على قول لا اله الا الله فلا بد له إذن أن يخاف قيل لابن السماك ما الذي تخافه قال اخاف ان اسلب الايمان قبل الموت أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت يعني هذا حرث من ابن سماك على أن الإنسان قد يسلب الإيمان قبل الموت لا يدري فالناس الله أن يجعلنا الله من يثبتون على هذه الكلمة الكلمة هذه التوحيد كلمة عظيمة لأن التوحيد مصدر وحدة يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا وسمي دين الإسلام توحيدا لأننا إذا نظرنا إلى الإسلام وأركانه فإن أول ركن من أركانه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معنى ذلك لا إله لا معبود إلا الله ولا أخاف إلا إياه ولا أطلب إلا منه ولا أسأله إلا من الله سبحانه وتعالى ولا أدعو إلا إياه ولا أقصِد إلا هو وأعلم أنه الحي وأعلم أنه القيوم وأعلم أنه واعلم انه الحليم والخبير والعدل اعلم ان له الصفات الصفات أه أه له الاسماء العلى وصفات الكاملة سبحانه وتعالى لذلك لابد لنا ان نعلم ان الله هو الخافض الرافع المعطي المانع المعز المذل القابض الباصد الذي بيده ملكوت كل شيء اذا اراد شيئا فان ما يقول له فيكون بسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون إذا سمي دين الإسلام دين التوحيد لأنه لأنه مبني يعني مبني على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له واحد في في ألوهيته وعبادته لا ندلا ومن الناس من يتخذ من دون الله آله ي أنداد يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وإلى <تصفيق> أنواع الثلاثين توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله وهي متلازمة نقولها مرة أخرى الثلاثة أنواع أخواتنا في الله مبني على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له هذه الأولى وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له وواحد في أدوهيته وعبادته لا ندل وهذه الأنواع الثلاثة جاء بها جميع الرسل والأنبياء بدعوتهم الواحدة دعوة التوحيد وهي متلازمة كل نوع منها لا ينفع عن الآخر فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما إلا أنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب وهذا هو الأصل في, في هذه في, في هذه الامور كلها أن ياتي بها متلاصقه مترابطه لا ينفك أحدها عن الاخر اا اخواتنا في الله هذا هو أعظم, أعظم شيء ياتي به العبد المؤمن في حياته بأن يكون أصل توحيده لله سبحانه وتعالى القيام بمعنى لا إله إلا الله اقرارا وعلما وعملا وهذا يتمثل بثلاثة أمور أن يأتي في كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله اقرارا إقرار قلبه وإقرار لسانه لأنه إن أقر بلسانه وحده ولم يقر قلبه بذلك فهو كإيمان المنافقين لأنهم أقروا بألسنتهم وجردوا لا إله إلا الله واشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على ألسنتهم ولكن كانت قلوبهم تكذب بها فإذا لم ينفعهم جريان هذا اللفظ على ألسنتهم إقرارا باللسان والقلب وعيما وعملا أن يعمل لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة فكان من بين الصحابة أعرابي فقال يا رسول الله وما علامة إخلاصها قال تحفيزك عن محارم الله هذا عم ومدلول ذلك يتمثل بثلاث أمور مدلول الاقرار والعلم والعمل بلا إله إلا الله يتمثل بثلاثة أمور أخواتنا الصوت مسموع أنا أحس بنفسي أنني أتحدث مع عبر الأثير أم يعني والمسافات البعيدة لأنني لا أرى واحب ان اصافح أسماء التي تظهر أمامي كل مرة ولكن قدر الله وما شاء فعل إيه إيه الحمد لله تسمعونني هكذا أنا أتحدث مع مع أختي محبة الكتاب والسنة أختي محبة الكتاب والسنة أين انت أحس بنفسي أنني وحدي اها تسمعونني جيد هكذا يعني أحب أن يشارك أحد الكتابه حتى يعني جزيتم خيرا طيب وأصل الإيمان والإسلام مع لا إله إلا الله الذي هو الذي هو أول ركن في أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا إقرارا وعلما وعملا ومدلول ذلك تمثل بثلاثة أمور فضعت راسكم شوية ولا يقول تمام تمام ولا مش تمام لأنه الكلام في العقيد أحيانا والتركيز يجعل الإنسان يعني نوعا ما قد يمل خاصة إذا كانت المعلمة ليست أمام الطالبات وتتحدث وتحرك بيديها وطبيعتي في دروس أحب أن ألقي ببعض النكات هكذا وألقي بواحدة من يديها وثانية أكنيها و. إيه نعم فلذلك إن شاء الله تعالى أخوتنا في الله نسأل الله تعالى أن نكون إيه إيه بأمر الله يعني مستأسين في الحديث مع بعضنا إقرارا وعلما وعملا نرجع إلى النقطة لا إله إلا الله يقتضي ثلاثة أمور أولا عبادة الله وحده لا شريك له عبادة الله وحده لا شريك له والثاني الكفر الكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى وجزاك الله خيرا راجي راجيه رحمه الغفور ايوه هيك ام تيونا ينقل لي ماذا تكتبون وجزاك الله خيرا انا لست معلمتك انا مثلك طالبة علم أستهد في أن أكون إن شاء الله تعالى مبلغة علم إن شاء الله عبادة الله وحده لا وحد شريك له والكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى والثالثة الإقرار وقبول لكافة أحكام الله لكافة أحكام الله أي أن الإنسان يجب عليه أن يكون محبًا يقبل لا يرفض أبدا ولا يرد حكما من أحكام الله ولو كان مقصرا به عملا يعني مقصر أحيانا في الأعمال التي دوائرها تكون تتداخل دائرة الفرض ودائرة الواجب ودائرة السنن ودائرة النوافل ودائرة المستحبات المهم في هذا الأمر كله أن يكون مقررا يقبل يقبل ولا يرد ولا يرفض حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى التي جاءت في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأما النطق بلا إله إلا الله هكذا من غير معرفة, معرفة معناها ولا يقين ولا عمل بمقتضاها فهي لن تحقق له البراء من الشر ولا بد إذن من, من ذلك أن يكون التبرأ من الشرك وتفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وأخلص القول والعمل لله سبحانه وتعالى الكفر بكل ما يعبد من دون الله ومن ضمن ذلك الكفر والطاغط وهو ركن التوحيد كما في آية البقرة وأنتم تحفظون هذه الآية الآية 256 البقرة قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فإذن هو شرط من شروط تمام التوحيد فما هو الطاغوت الطاغوت هو مشتق من طغى والطاغوت كل ما عبد من دون الله سواء أكان واحدا أو جمعا مذكرا أم مؤنثا قال تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به سورة النساء الآية رقم ستين وقال تعالى والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقيل الطاغوت ما في قول الجوهري الكاهن أو الشيطان وكل رأس في الضلال وقال مالك رحمه الله وغير واحد من السلف كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أرضي الله عنه والطاغوت أي الشيطان وقال ابن عباس الجد الاصنام والطاغوت الشيطان ويحصل مما تقدم أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من كل دون الله, الله سواء كان ذكر ام انثى ام جمع ام واحد أو كان شجره أو نار أو كان ولي او كان يعني اي شيء يعبد من غير الله أو نجم أو حتى لو كان كعبادات بعض الناس التي هي لا تسمى عبادة في المفهوم الذي يقول نحن لا نعبدهم ولكنها هي اصلا تكون عبادة كل الذين هم قبورين يذهبون إلى أصحاب القبور ويتقربون إليهم كالذين الذين يذهبون إلى سيدا في السيده ولا السيدة زينب ولا قبر الحسن الحسين يعني يبتون عندهم العون ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء حصل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى رسول الله فأمطروا الصحابة فرحوا بذلك فرحا شديدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح منكم كافر ومؤمن فقال وكيف يا رسول الله قال من قال اطرنا بنوء كذا من قال مطرنا بنوئك يعني يا محمد فهو كافر بالله أو مطرنا بنوئ النجم فهو كافر بالله مؤمن بالنجم ومن قال مطرنا بالله سبحانه وتعالى فهو مؤمن إذا المعادلة لا تقبل لا تقبل إلا شيء واحد أن تكون معتقظا بأن النافع والضار هو الله وأن الذي يعطيه الله وأن الذي يمنعه هو الله وأن لا إله إلا الله وأن لا قادر وأن, وأن, وأن, وأن ليس أحد يستطيع أن يعطيك ما أراد الله أن يمنعك ولا يستطيع أن يعزك أحد إذا أراد الله أن يذلك ولا يستطيع أن يرفعك أحد إذا أراد الله أن يخفضك إذن كل الأمور بيد الواحد وقعا فعلى نتوجه إلى غيره هو الذي يعطينا وهو الذي يرفعنا وهو الذي يمنعنا سبحانه وتعالى عما يشركون وكل رأس في الضلال يدعو إلى باطل هو طاغوت وكل من يحسن الباطل هو طاغوت ويشمل كل من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله والرسول هو طاغوت ويشمل الكاهن والساحر وغيره وسدنت الأوثان طواغيت إلى عبادة المعبودين طواغيت وأصر ذلك كله الشيطان فهو الطاغوت الأكبر وكل ما عبده من دون الله مطلقا كل ما عبده من دون الله مطلقا تقربا إليه يعني يبتغي التقرب إليه بصلات أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو حتى اللجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلاً من كتاب الله وسنة رسوله ونحو ذلك كل ذلك يعد من الطواغي بد من العلم أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت أول ما فرض الله على ابن آدم أول شيء الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل سورة النحر وثلاثين. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت اذا الطاغ... الطاغوت هذا الذي تكلمنا عنه لابد لنا من أن نكفر به حتى نحقق نحقق الإخلاص الصافي الذي لا يخالطه شيء يشوبه فإن شابه شيء ماذا, ماذا يفعل به كلمة لو حطينا في قطران نقدر نشرب كاسب الميت أبدا لو حطينا بالماء شيء لا يستثاغ أو فنقول كل نريد أن نغترب بهذا الماء لا نستسيغه لو رأينا صحن يعني طعام ووقع فيه حتى أي شيء يعني أي شيء حتى يخالطه من الذي يعكر يعني صفو الشهية هل نتناوله لا وكيف يعني الإخلاص يقبل أو الإيمان يقبل أن يكون معهم هذه نجاسات لا يقبلها أبدا لأنها, لأنها تأتي عليه وتلوثه والله سبحانه وتعالى لا يقبل بعد ذلك الطاغوت الآن مرخص الكلام عن الطاغوت له رؤوس خمسة يعني نقول رؤوس الطاغوت خمسة الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ياسين الآية 60 والثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى والدليل ألم تر إلى الذين يجعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا النساء الآية 60 الثالث، الذي يحكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فلائفهم الكافرون المعدة الآية 44 الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رفض الجن الخامس الرأس الخامس الذي الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة والدليل قوله تعالى ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين الأنبياء الآية 29 وهذه إذن هي رؤوس الطواغيت الخمسة فنسأل الله تعالى أن نكون ممن تبرأ من الطاغوت وكفر بالطاغوت وممن يكون قد صفى إيمانه تصفية حقيقية وصفى توحيده تصفية حقيقية من شوائد وخلص إيمانه وخلص توحيده من كل شائبة تشوبه من شرك أو نفاق أو رياء أو شك أو غيرها نسأل الله تعالى ان نكون قد أفدناكم في هذه الحصة التي تكلمنا بها عن جزء من أجزاء التوحيد المرة القادمة بأمره وحوله سبحانه وتعالى تحدث عن أمر آخر من أمور العقيده والتي إن شاء الله تعالى هي مجالها عظيم ومفيدة جدا في أن تحقق للإنسان الاستقامة وتحقق له معرفة الله فيتحقق من ذلك خوفه من الله ويتحقق من ذلك إخلاصه لله سبحانه وتعالى و... لا شيء أعظم من التوحيد لذلك لابد من العناية به والدراية به نسأل الله تعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتكم أسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعونه أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك شكرا لكم جميعا ومع عبد الرحمن أشكرك راجعة رحمة الغفور أشكرك اشكر محبه الكتاب والسنه على نقيها وبثها هذه المحاضره التي تمت ب... الله يجزيها الخير باعانتها لنا جميعا واشكر منكد على هذا الجهد ان شاء الله تعالى يجعله الله في ميزان حسنات المشرفات جميعا وانصح يعني ان شاء الله تعالى اخواتي إن شاء الله تعالى بالقراء أو الاستزادة في هذا الموضوع من عدة إن شاء الله تعالى مصنخة ونعد إن شاء الله تعالى أختنا أشكركم جميعا وأعيدكم إن شاء الله تعالى بتوفير ملف إن شاء الله تعالى خاص بهذه الدورة حتى لا يفوت إحداكنا شيء مما قلنا والمادة المسجلة أيضا ستتوفر لديكن إن شاء الله تعالى أو أي سؤال أنا جاهزه تفضلوا نعم السؤال أمم يا ليت لو تكتبون إذا احببتم إن شاء الله آم يعني لا أسمع يا محبة الكتاب والسنة لا أسمع شيئا فتكتبين لي هكذا يعني أشعر كأنني أنا شيخ ومن وراء حجاب أكلم أخواتي بارك الله فيك. أم لم يعني لم يصلني أي سؤال. هل نكتفي بذلك ونلتقيكم إن شاء الله تعالى في في, في يوم آخر للعقيدة إذا كان أعلنوا الأخوات في منتدى زاد. في يوم آخر لكن هل يعني تحبون أن أن نترك ذلك للإعلان إن شاء الله تعالى أخواتنا اتفقنا في في الدرس الذي الأول الذي كان في العقيدة اتفقنا على أن يكون يوم الثلاثاء هو اليوم الآخر للعقيدة في نفس الموعد الساعة الثامنة في هذه الغرفة إن شاء الله فحتى يعني فقط مجرد التذكير إن شاء الله آه عبد الرحمن هل اتفقنا على يوم الخميس؟ إن كنا اتفقنا على يوم الخميس فهو إذن يوم الخميس كما يعني قد يكون آه آه نعم إن شاء الله إذن الخميس الساعة الثامنة معكم بأمر الله عز وجل إن شاء الله وردتم جميعا إذن ألقا الخميس يا حبيبات القلب إن شاء الله تعالى ودعونا ما تنسونا من دعائكم أن الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله What? Okay.